غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين. مثلوا عليك بالنبي موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم يذبح أبنائهم ويستحيي لسائهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نم على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أيمتؤ ونجعلهم الوارفين ونمكن لهم في الأرض ونري في الرؤل وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي.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 وَقَالَتْ رَأَيْتُ فِي الْعَيْنِ قُرَّةَ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَ عِندَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَأَصْبَحَتْ هَادُونَ مِنْ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْهَالِكِينَ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 إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلم أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين لَمَّا أَنْ أَرَدَّ أَنْ يَبْطشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ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 ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تدودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير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 قال إني أريد أن أكلحك كإحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمان حجج على أن تأجرني ثمان يحجج فإن أتمت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك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 فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آلَ سَمِجَ جَانِبَ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي أَرَسْتُ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ كُثُوا إِنِّي أَرَسْتُ نَارًا عَنِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جِئْتُكُم مِّنَ النَّارِ لَعَنَكُمْ تَصْلَوْنَ فَلَمَّا أَتَاهُ الْيَمِينُ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقَعِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّيْرَةِ أَنِّي مُوسَى أَنِّي مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ مُرَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنَا الْقِعْصَاءُ فَلَمَّا رَأَهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانُ وَلَا مُدْبِرٌ وَلَمْ يُعْقِبَ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 هم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قد منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو وأفصح مني لسانا فأرسله مع يرذ أن يصدقني فأرسله مع يرذ أن يصدق لي إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلقانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاء سَبَأَ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ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 وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامال على الطين فاجعل لي صرحا, فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون واستكبر هو وجلوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون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 تَتَلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَالِبِ الْقُرْءٍ إِذْ نَادَينَا وَلَكِنَّ الرَّحْمَةَ مِن رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُم مِن نَذِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ولولا أن تصيبهم صيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين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 ومن اضل من من اتبع هواه بغير هدى من الله ومن اضل من من اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين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 أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنات السيئة ويدرؤون بالحسنات السيئة ومن ما رزقناهم يوفقون وإذا سمعوا اللغ وأعرضوا عن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 وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتني شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون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 الذين اغوينا قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوينا اغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا ايانا يعبدون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 رَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تَكُنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ الله إلى سر مدن إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أ فلا تسمعون قل أرأيتم إجعل الله عليكم إنها رسمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه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 أُصْبَتْ أُولِي الْقُوَّةِ إذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَحْبِبُ الْفَرِحِينَ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 يا أبي الهدا ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أيق يلقى لك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكون النظير للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ودعوا إلى ربك